لكن لا شك أنه لم يغضب لنفسه إنما غضب لي? بحكم الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكم بحكم الله فاتهام قسمة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ليست عدل ولا يبدو به وجه الله اتهام لحكم الله اتهام لقضاء الله الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكم بحكم الله فمن ادعى أن هذا الحكم ليس بعدل فقد اتهم حكم الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الوقوع في ما يخالف حكم الله فهذا من انتهاك محارم الله اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل انتهاك لحرمات الله نعم وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى أو سمع ما يكرهه الله غضب لذلك وقال فيه ولم يسكت وقد دخل بيت عائشة فرأى سفرا فيه تصاوير فتلون وجهه وهتكه وقال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور ولما شكي إليه الإمام الذي يطيل بالناس صلاته حتى يتأخر بعضهم عن الصلاة معه غضب واشتد غضبه ووعظ الناس وأمر بالتخفيف طبعا فيما يتعلق بالصور تجدون هذا النص وهو صحيح فواترت النصوص بهذا المعنى في تحريم التصوير فنجد هذا النص تضمن إنكار أشياء كثيرة أولاً أن ترفع وتعلق الصور في أي نوع من أنواع التقليق لأنه إذا كان في الستر والستر مبتدل وينزع ويذهب وياتي فمن باب أولى أن يكون تحريم للتعليق الصور في البراويز وفي الجدران من باب أولى أن يكون أكثر تحريما وأشهد نهي لأن هذه التصوير كانت يعني في ستر أي ستارة أو ما يشبه ستارة الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تضمن نهيه أمرين الأمر الأول التصوير بحد ذاتها والأمر الثاني التصوير فعل المصور لأنه قال أشد الناس من أشد الناس عذابهم من القائمة الذين يصورون هذه الصور فإذا هذا النهي تناول الذي نصوره ومن الطبيعي الذي روجوا ومن الطبيعي الذي استخدموها على شكل تعليق أو ما فيه معنى إكرام لهذه الصورة من رفعها وتعليقها والحديث صحيح صريح تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهتكه هتكه يعني نزعه بشدة فالمثلة واضحة في الحقيقة لكن يبقى الخلاف على حبس الصورة بالكاميرا أو الفيديو هل هو تصوير؟ هذا الذي في الحقيقة محل خلاف وإن كان في راجح مرجوح ثم التصوير إذا كان لغرض علمي الراجح أنه جائز إذا كان لغرض علمي كما يكون في الطب وغيره وغيره وكذلك التصوير إذا كان لغرض أمني لغرض مشروع مثل لطاقات الأحوال الرخص الصور التي تتعلق بحفظ الأمن الصور التي بحفظ الحقوق يترتب عليها حفظ حقوق الخلق هذه جائزة للحاجة الحاجة. ومع ذلك في هذا هذا التصوير الصوره ذكرنا بالرسول الله عليه وسلم تتناول التصوير اليدوي هذا هذا هو الاصل لان هذه التصويرات في الاقمشه كانت صورت ب اليد ومثلها الصور المنحوته على شكل مجسمات نعم حس الله اليك ما يتعلق بالصور اترك الله اسال الصور اللي الآن موجود عن طريق الكاميرا أو نحوها هذه انا فرض أنها لا تسمى تصوير كونها تعلق هي إذا علقت إذا ثبتت وعلقت أو حفظت لغير غرض مشروع فلا شك أنها يشملها النهي التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو التصوير المتحرك الآن كثرت وسائله ان كان لغرض مشروع فهو مشروع شرطا ينتهي بنهاية هذا, هذا الغرض ينهى بنهاية الضغرة فإذا أدى ذلك إلى حفظه للذكرى أو إلى حبسه ورفعه يعني الصورة عندما ترفع يأتي التحريم حتى لو كانت في أصل تصويرها مشروعة يعني إنسان قد يصور لبطاقة الأحوال أو يصور للرفصة فيكون هذا الحد مشروع فإذا حفظ عنده صورة لغير غرض معتبر هنا هذه الصورة حرمت وتلك أحلت معنى مصدرها واحدة إذن الأمر يرجع إلى الغايات التصوير كله والتصوير النوع فإذن التصوير اللي هو فعل التصوير المصور هذا كله حرام إلا ما كان لغرض علم مشروع وما كان لغرض أيضا حفظ الحقوق سواء كان باليد أو بالوسيلة لكن اللي باليد هو مضاهات للخلق والذي بوسيلة يحرم إذا كان المقصود حفظ التصوير أو رفعها لا بذا حد ذاته يعني لأنه التصوير بالوسائل هو عبارة عن حبس الصورة التي خلقها الله فهذا يعني فيه نزاع بين منهم من يرى أنه ليس ليسه التصوير لكن إذا انتقل الأمر إلى حفظه إلى رفعه إلى تقديسه أو إلى ذريعة التقديس من هنا يأتي التحريب عن الحال موضوع التصوير طويل وله فروع لا يمكن الحديث عنها في هذا المقام نعم ولما رأى النخامة في قبلة المسجد تغيظ وحكها وقال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وهذا عزيز جدا وهو أن الإنسان لا يقول سوى الحق سواء غضب أو رضي فإن أكثر الناس إذا غضب لا يتوقف فيما يقول وخرج الطبراني من حديث أنس مرفوعا ثلاث من أخلاق الإيمان من إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل ومن إذا رضي لم يخرجه رضاه من حق ومن إذا قدر لم يتعاط ما ليس له وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن رجلين ممن كان قبلنا كان أحدهما عابدا وكان الآخر مسرفا على نفسه فكان العابد يعظه فلا ينتهي فرآه يوما على ذنب استعظمه فقال والله لا يغفر الله لك فغفر الله للمذنب وأحبط عمل العابد لأنه تألى على لأن الله لأن العابد أخذه الغرور وتألى على الله لماذا يقسم؟ المغفرة بيد الله سبحانه ومصير العباد عند الله عز وجل ولا يعلم خاتمة الخلق أو الناس خاتمة كل إنسان إذ الله سبحانه لم لآخر أن الله غفور رحيم أعطى هذا المذنب فرصة بأن يتوب ويستغفر أو أنه مع معاصي يخاف الله ويرجوه ويخشاه ويستغفر ويتوب في بينه ومين ربه أو أن الله عز وجل قدر له التوبة في مستقبل أمره هذا العهد جرء على أن يقسم على الله عزيزي عز في أمر لا يعلمه إلا الله وأن يجرء على الله بأن يتألى عليه بمعنى أنه يحكم بحكم غيب يسبق لأمر لا يعلمه ولأنه أيضا يعني أخذ الغرور إلى الجرأة على الله اغتر بأعماله وبصلاحه فتجرع على الله وحكم بحكم لسله ليس له. ولجوز له أن يحكم به نعم من إذا قدر إيش إيه معنى لا تجاوز حده لا يظلم لا يظلم ولا يأخذ حق الغير نعم وقال أبو هريرة رضي الله عنه لقد تكلم بكلمة أوبق الدنياه وآخرته فكان أبو هريرة يحذر الناس أن يقولوا مثل هذه الكلمة في غضب وقد خرج الإمام أحمد وأبو داود فهذا وقد خرجه الإمام أحمد وأبو داود فهذا غضب لله ثم تكلم في حال غضبه لله بما لا يجوز وحتى على الله بما لا يعلم فأحبط الله عملا فكيف, بم فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه ومتابعة هواه بما لا يجوز وفي صحيح مسلم عن عمران بن فصيل أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقه فضجرت فلعنتها فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا متاعها ودعوها وفيه أيضا عن جابر رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ورجل من الأنصار على ناضح له فتلدن عليه بعض التلد فقال له سر لعنك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل عنه فلا تصحبنا بملعون لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم فهذا كله يدل على أن دعاء الغضبان قد يجاب إذا صاد فساعة إجابة وأنه ينهى عن الدعاء على نفسه وأهله وماله في الغضب وأما ما قاله مجاهد في قوله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم قال هو الواصل لأهله وولده وماله إذا غضب عليه قال اللهم لا تبارك فيه اللهم العن يقول لو, عج لو عجل له ذلك لأهلك من دعا عليه فأماته فهذا يدل على أنه لا يستجاب جميع ما يدعو به الغضبان على نفسه وأهله وماله والحديث دل على أنه قد يستجاب لمصادفته ساعة إجابة يعني بذلك إنه أحيان يعني لعل من رحمة الله عز وجل لأنه ليس دائماً الغضان يجاب دعاءه على نفسه وعلى غيره من ذويه والأعز عليه أحياناً على ابنه لكنه أيضاً ليس هذا دائماً بل أحياناً إذا وافق ساعة إجابة فإنه يكون من باب الابتلاء ومن باب أيضاً يعني موافقة الإجابة ساعة الإجابة فإن الله يجيب ولو لم يكن الإنسان في كامل وعيه الغبضان ليس بكامل وعيه لكنه أيضا لم يفقد عقله هو لا يهدي بما لا يدري وإذا كذا وصل الأمر عند الغبضان إلى أنه يهدي بما لا يدري وهذا نادر فلا شك أنه لا يؤخر لكن غالبا فإنه يعي يقول وقد يسترجع في نفس اللحظة كما يحصل من دعاء الوالد لولده على ولده هذا كثير ما يحدث وتجد الوالد يندم في نفس اللحظة مما يدل على أنه يعي يقول وأنه استهول دعاءه على يعني من حوله خاصة على ابنه أو العزيز عليه أقول نعم قد يجاب وحوادث يعني ال ال الوقاع في هذا كثير وأنا أعرف قصة أعرفها ليست بعيدة امرأة كانت رضبت على ابنها فدعت عليه دعاء حارا في نفس الوقت لقد دغتها أقرب فراحت تربط لدغة بخرقة ثم كانها هكذا إذا كنت تتذكر القصة جيدا يعني من الاشراق وضعت البانزين على الجرح على الخرقة لأنه قيل له أنه يخفف من وطأة لدغة العقرب فقرب هذا الابن من النار بدون أن تشعر فاحترقت يده واحترق جسمه مات كل هذا خلال لحظات ليست بالبعيدة متقاربة فيعني هي شعرة فعلا كما قال لي ابنها شعرت أن, أن إجابتها دعاءها وجيب وأنها ضرت نفسها وندمتها فأهل تصنع تصنع عرفها وقعية بمعنى أنه في نفس اللحظة حدثت حوادث متوالية هي استجابة لدعائها على ابنها كانت نهايتها نهايته أنها تراءت مصيره متدرج ما بين لدغه العقرب وما بين هذا الالم الذي يعصره ويلويه ثم احتراقه بالنار في لحظات ليست يعني ليست متباعده فهي أدركت فعلا انها اجيبت دعواتها وهذا وارد و وارد كثير في الدين تنبيه الناس خاصة الذين يعني اشتهروا بشده الغضب لان يعني يحاولوا أن يسترجعوا دائما يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عن المنقف والاغتسال وتغيير الوضع كان واقف يقفد وان كان قاعد يعني ينام إلى هيضطجع وهكذا لأن هذه أسباب وأيضا يستعاد بالله من الشيطان الرجيم كل هذه أسباب إذا ذكر بها الإنسان اللي من علاجته الحدة والغضب فلعلها تخفف من وطأة أثار الغضب عليه فيما يضره في دينه الدنيا نعم وأما ما روي عن الفضيل بن عياض قال ثلاثة لا يلامون على غضب الصائم والمريض والمسافر وعن الأحنف ابن قيس قال يوحي الله إلى الحافظين الذين مع ابن آدم لا تكتب على عبدي في ضجره شيئا وعن أبي عمران الجوني قال إن المريض إذا جزع فأذنب قال الملك الذي على اليمين للملك الذي على الشمال لا تكتب خرجه ابن أبي الدنيا فهذا كله لا يعرف له أصل صحيح من الشرع يدل عليه والأحاديث التي ذكرناها من قبل تدل على خلافه وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضبت فاسكت يدل على أن الغضبان مكلف في حال غضبه بالسكوت فيكون, فيكون حينئذ مؤاخذا بالكلام وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من غضب أن يتلافى غضبه بما يسكنه من أقوال وأفعال وهذا هو عين التكليف له بقطع الغضب فكيف يقال إنه غير مكلف في حال غضبه بما يصدر منه وقال عطاء بن أدي رباح ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم, فتهدم عمل خمسين سنة أو ستين سنة أو سبعين سنة وربما غضبة قد أقحمت صاحبها مقحما مستقالة غضب بن عباد الدنيا يقصد بذلك انه يعني العالم مع قدره ومع يعني علمه وجهاده في سبيل نشر العلم واحيانا قد يكون بسبب غضب لأن العالم اولا محل قدوه وللمره الثانيه ان العالم هو, هو الذي يعني عنده وراثه النبوه واقرب إلى نشر الخير وتحصيل العمل الصالح ومثله العالم لكن العالم افضل من العابد وأيضا أقرب إلى الشكر وأقرب يعني يلام على تجاوز الحدود الشرعية فقد يغضب غضبة يعني يخسر فيها ما بناه في عمره من العلم والعمل الصالح وكذلك قوله وقد أقحمت صاحبها مقحما ما استقاله أي لم تقل عفرته يعني بمعنى ما استطاع يعني أن يلغي أو أن يرقع ما سبق أن يرقع ما سبق أو سبق لسانه أو ما تسبب فيه الغضب عند هذا الحد نقف نكمن إن شاء الله الحديث في الدرس القادم نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى ثم إن من قال من السلف إن الغضبان إذا كان سبب غضبه مباحا كالمرض أو السفر طاعة كالصوم لا يلام عليه إنما مراده أنه لا إثم عليه إذا كان مما يقع منه في حال الغضب كثيرا من كلام يوجب تضجرا أو سبا ونحوه كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأيما مسلم سببته أو جلته فأجعلها له كفارة فأما ما كان من كفر أو ردة أو قتل نفس أو أخذ مال بغير حق ونحو ذلك فهذا لا يشك مسلم أنهم لم يريدوا أن الغضبان لا يؤاخذ به وكذلك ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين فإنه يؤاخذ بذلك كله بغير خلاف مسند الإمام أحمد عن خويلة, عن خويلة بن فعلبة امرأة أوس بن الصامت أنها راجعت زوجها فغضب فظاهر منها وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر وأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تشكو إليه ما تلقى من سوء, من سوء خلقه فأنزل الله آية الظهار وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفارة الظهار في قصة طويلة وخرجها ابن أبي حاتم من وجه آخر عن أبي العالية أن خويلة غضب زوجها فظاهر منها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك وقالت إنه لم يرد, لم يرد الطلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا حرمت عليه وذكر القصة بطولها وفي آخرها قال فحول الله الطلاق فجعله ظهارا فهذا الرجل ظاهر في حال غضبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى حينئذ أن الظهار طلاق وقد قال إنها حرمت عليه بذلك يعني لزمه الطلاق فلما جعله الله ظهارا مكفرا ألزمه بالكفارة ولم يلغه وروا مجاهد عن ابن عباس أن رجلا قال له إني طلقت امرأتي ثلاثا وأنا غضبان فقال إن بن عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم الله عليك عصيت ربك وحرمت, وحرمت عليك امرأتك خرجه الجوزجاني والدار القطني بإسناد على شرط مسلم وخرج القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب أحكام القرآن بإسناد صحيح عن عائشة قالت اللغ في الأيمان ما كان في المراء والهزل والمزاحة والحديث الذي لا يعقل الذي لا والحديث الذي لا يعقد عليه القلب وايمان الكفارة على كل يمين حلفت عليها على جد من الأمر في غضب أو غيره لتفعلن أو لتتركن فذلك عقد الأيمان فيها الكفارة وكذا رواه ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عروه عن عائشه وهذا من أصح الاسانيد وهذا يدل على أن الحديث المروي عنها مرفوعاً لا طلاق ولا عتاق في إغلاق إما أنه غير صحيح أو أن تفسيره بالغضب غير صحيح وقد صح عن غير واحد من الصحابة أنهم أفتوا أن يمين الغضبان منعقدة وفيها الكفارة وما روي عن ابن عباس مما يخالف ذلك فلا يصح إسناده قال الحسن طلاق السنة أن يطلقها واحدةً طاهراً من غير جماع وهو بالخيار ما بينه وبين أن تحيض ثلاث حيض فإن بدى له أن يراجعها كان أملك بذلك فإن كان غضبان ففي ثلاث حيض أو في ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض ما, ما يذهب غضبه وقال الحسن فقد بين الله لألا يندم أحد في طلاق كما أمره الله الرجل القاضي إسماعيل بالنسبة للغضب يعني يمكن يحمل الحديث ان صح لا طلاق ولا اعتاقة في إغلاق ان صح الحديث أن يحمل على الغضب الذي لا يعي به الإنسان ما يقول وهذا وإن كان نادر إلا أنه لا بد يعلق به حكم وهذا يفته به بعض العلم ويفصلون الأصل الغضب ليس مبر لعدم يقاع الطلق هذا هو الأصل بل يا أخوان يجب أن نتبه شيء أرجو أن نتصوي إليه جيدا هو أن الأصل في الطلاق لا يكون إلا في غضب غالبا الطلاق كله غالبا ما يكون إلا في غضب نادر أن الطلاق يكون اختياري في حالات قليلة قد يكون من باب ما, ما بين الزنجين من نفره أو أمر يضرأ نعم قد يطلق المطلط وهو مرتاح البال لكن هذا قليل جدا أغلب حالات التغلاق تكون في غضب فمن هنا لا يكون الغضب مانع من وقوع الطلاق إلا وهذا الذي يمكن تحمل, تحمل عليه كلمة إغلاق إلا إذا وصل الغضب كما يكون عند بعض الناس إلى حد أن هذا الغضبان لا يعي ماذا يقول لا يعي ماذا يقول بحيث أنه إذا هدى قيل له قلت كذا قال لا أذكرني قلت كذا هذا النوع من الغضب والله أعلم هو الذي ينطبق عليه وصف إغلاق ينغلق لم يعد يشعر بما يقول فهذه الحالة وإن كانت نادرة هناك من العلماء من لهم اعتبارهم من يفتي بعد المطوع الطلاق إذا تثبت المفتي من أن المطلق طلق في حالة لا يعي ما يقول وذلت القرائن على هذا وأن هذا من طبعه من طبعه أنه يصل عنده الغضب لحد أنه لا يعي ما يقول فإذا ثبت هذا فالله أعلم أن حكمه مثل الحكم المرفوع عنه قلب وإن كان هو قد يكون تسبب في الطلاق وأيضا الخلاف فيه قد يكون مثل الخلاف في السكران السكران في الخلاف هل يقع طلاقه ولا يقع السكر الكامل الثمن الذي يصل إلى حدا أن الإنسان لا يدري ماذا يقول. فبعض هذه العلم يقع الطلاق لأنه لم يكن مقصود ولا بنية ولا, ولا تتوافر فيه وهذا يؤدي إلى فساد ذات البيل إلى أخير والله أعلم نعم وقد جعل كثير من العلماء الكنايات مع الغضب كالصريح لأنه يقع بها الطلاق ظاهرا ولا يقبل تفسيرها مع الغضب بغير الطلاق ومنهم من جعل الغضب مع الكنايات كالنية فأوقع بذلك الطلاق في الباطن أيضا فكيف يجعل الغضب مانعا من وقوع صريح الطلاق لأنه الطلاق الغضب يعتبر قرينة الغضب قرينة وعليه حال فالراجح أنه الغضبان الذي يعي ما يقول وهو الغالب يقع طلاقه ولو لم يقل بذلك لما وقع الطلاق إلا ناذرا وأن الغضبان إذا كان لا يعي ما يقول فالراجح أن طلاقه لا يقع إذا ثبت ذلك واليوم ربما يثبت هذا حتى من ناحية الطبية يعني الطب الآن قد يميز بين هذا وذاك بحد الذي يكون فيه الغضبان لا يعي ما يقول وقلت هذا نادر لكنه يوجد يوجد ناس إذا غاضبوا غضبا شديدا يقولون ما لا يعلمون ولا يعلمون ما قالوا الله أعلمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي يعلى شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم هذا الحديث خرجه مسلم دون البخاري من رواية أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس وتركه البخاري لأنه لم يخرج في صحيحه لأبي الأشعث شيئا وهو شامي ثقة وقد روي نحوه من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل محسن فأحسنوا فإذا قتل أحدكم فليكرم مقتولة وإذا ذبح فليحد شفرته وليرح ذبيحته خرجه ابن عدي وخرج الطبراني من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قتلتم فأحسنوا فإن الله محسن يحب المحسنين فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء وفي رواية لأبي إسحاق الفزاري في كتاب السير عن خالد عن أبي قنابة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء أو قال على كل خلق هكذا خرجها مرسلة وبالشك في كل شيء أو كل خلق وظاهره يقتضي أنه كتب على كل مخلوق الإحسان فيكون كل شيء أو كل مخلوق هو المكتوب عليه والمكتوب هو الإحسان وقيل إن المعنى إن الله كتب الإحسان إلى كل شيء أو في كل شيء أو كتب الإحسان في الولاية على كل شيء فيكون المكتوب عليه غير مذكور وإنما المذكور المحسن إليه ولفظ الكتابة يقتضي الوجوب عند أكثر عندنا بعض الخواعد تحكم أكثر الشرح في ما يستقبل من شرح الشيخ لعلي أؤصلها الآن في أبهانكم لأن ينبني عليها فهم ما سيأتي قواعد مهمة حول الإحسان ولقد ذكرت في المقدمة قبل قليل طرفا منها وهو الإحسان في الدعوة عن الرفق أولا فيما تعمت بمفهوم الإحسان العام الإحسان له مفهوم عام أعظمه وأجله وأوسعه ما يتعلق بإحسان العبادة لله عز وجل وهذا اللي هو مرتبة مراتب الدين كما جاء في حديث جبريل عليه السلام في حديث عمر في جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان ثم أركان الإسلام ثم عن الإحسان وهذه المرتبة الثالثة وهي المرتبة الحاكمة على الدين كله أركان الإيمان وأركان الإسلام وغيرها وما يتفرع عنها من أحكام في فرائض وقطعيات وسنن ومفروضات وغيرها كلها لا يمكن أن تصح إلا بالإحسان الذي هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ويتفرع عن ذلك أن تعبد الله على ما شرع على الحال أعود وأقول أعلى درجات الإحسان الإحسان في حق الله عز وجل وهو أن تعبد الله كأنك تراه هذه الدرجة الأولى درجة الثانية فإن لم تكن ترى فإنه يراك ثم هذا كله لا يصح إلا أن تعبد الله بما شرع أي بالمتابعة أعلى درجة الإحسان في حق الله عز وجل أن الإحسان في القتل والذبح فهذه أمثلة لأن هذه الصور التي ممكن أن تكون أحس الصور في ذهن السامع والقارئ وغيرها يقاس عليها القتل هو أخطر أعمال الإنسان تجاه الآخرين والذبح هو أخطر أعمال الإنسان تجاه الحيوان ولذلك القتل للآدمين وهو إما قصاص أو حد أو تعزيل فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة إذا قتلتم قتلة شرعية مشروعة فأحسنوا القتلة أي أقتل الآدمي على ما يريح حتى وإن كان الآدمي عدو أو كان صائل أو كان على ما كان من استحقاقه للقتل فلابد من إحسان القتل بأن يقتل القتل مريحة وفيها عنف ولا تمثيل والثاني نوع من القتل لكن يسمى ذبح وهذا للحيوان المشروع ذبحه ليس كل الحيوان يشرع ذبحه فإذا ذبحت ذبحة مشروعة فلتحسن الذبحة لتكون مريحة في سكين حادة وفي وضع غير متعب وغير مؤلم أو غير لا يعذب فيه المذبوح إلى آخر إذن فبعض الناس قال لماذا قال إذا قتلتم وإذا ذبحتم والقتل والذبح واحد نقول بالناء القتل والذبح واحد بالنسبة للفعل لكن بالنسبة للفعل للمقتول والمذبوح المقتول هو الإنسان والمذبوح هو الحين وبين العبرتين أيضا أحيانا شيء من يعني التطابق ثم مما يتبع هذه المسألة أن الإحسان يشمل جميع عمل الإنسان الأعمال القلبية برقابة الله عز وجل وأعمال الجواء واللسان بحسن الكلام لابد للإنسان يحرص على حسن الكلام فيحسن في كلامه في كل شيء والأعمال بأن تكون أعمال الإنسان على ما يرضي الله على شرع الله عز وجل وكل من تثل المسلم في قلبه ولسانه وعمله أمر الشرع فهو أقرب إلى الاحسان لا سيما إذا انطلق هذا من القلب من نية صادقة ولذلك الإنسان أو كثير من الناس أهل الصلاح والاستقامة والفقه في الدين إذا ترسموا واعتعبدوا لله بالإحسان ونووا الإحسان في الأمر فإن الله يسددهم حتى وإن كان ظاهر أعمالهم غير حسن أحيانا بعض الصالحين يعمل عملا إذا نظرنا فيه إلى أعمال الآخرين وجدناه من العمل الذي لا يقبل من الآخرين لكن يقبل من هذا الإنسان لماذا؟ لأن الله وضع في قلوب العباد قبول لقوله وعمله ولأنه يتصادقه فيكون عمله حسناً أمام الخلق مع أنه لو جاء هذا العمل من غيره فاعتبرناه خطأ تلاحظون هذا في كثير من أولياء الله الله يسجدهم لأنهم أراضي الإجسام فحسن الله أعمالهم أمام الخلق ليس في كبائر الأمور هذا في صغائر الأمور نعم إذا نعود وأقول هذه الأمور أمثلة القاعدة هي أن الله كتب الإحسان على كل شيء وهذه أمثلة كتلة والذبحة هذه مجرد أمثلة نعم أيضا, أيضا قبل هذا العبارات السابقة قول الوقيل إن المعنى إن المعنى إن الله كتب الإحسان إلى كل شيء أو في كل شيء أو الولاية على كل شيء ذكر ثلاثة أمور هي كل ما قبلها أن المخلوق مكتوب عليه والمكتوب هو الإحسان أن الله كتب الأحسان على كل مخلوق لكن ومع ذلك فهذه الثلاثة الأمور تشمل جميع ما يطلب فيه الأحسان أن الله طلب الأحسان أو أمر بالأحسان إلى كل شيء إلى الحيوان والإنسان وأعظم من ذلك وقبله الأحسان مع الله عز وجل ثم الأحسان إلى الأشياء كلها وهو بمعنى الإتقان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل, عمل أحد أحدكم عملا أن يثقنه يحسن ولذلك يجب الإنسان أن يتحرى أن يحسن العمل اهتسابا لله لا لأنه يحاسب من الناس أو من رئيسه أو مسؤوله أو من والده أو من وليه أو أنه ينظر ماذا يقول الناس وماذا يفعلون تجاه لا إذا, إذا عمل ذلك فإنه يعني قد تختلط عنده النية ويضعف أجهه أو يقل لكن واللي ترسم الإحسان على كل شيء إلى كل شيء ثم الإحسان في كل شيء يعني في كل شيء يعمل والإحسان يكون أيضا في الولاية يعني بمعنى أنه يتوجه الإحسان على ثلاثة أمور في العبادة مع الله عز وجل والإحسان فيما يتولاه الإنسان من ولايات في نفسه وبيته وسرته ومع ولي أمره ومع الناس إذا تولى شيء نحسن فيه ثم الإحسان المطلق الذي يكون في كل هذه الأمور ولذلك سيتكلم عن مع معنى الكتابة مع معنى إن الله كتب كل شيء هذا ما سيتكلم عنه المؤلف الآن نعم ولفظ الكتابة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء والأصوليين خلافا لبعضهم وإنما استعمال لفظة الكتابة في القرآن فيما هو واجب حتم إما شرعا كقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوثا وقوله كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال أو فيما هو واقع قدرا لا محالة كقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وقوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وقوله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قيام شهر رمضان إني خشيت أن يكتب عليكم وقال أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي وقال وكتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محاله وحينئذ فهذا الحديث نص في وجوب الإحسان وقد أمر الله تعالى به فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وهذا الأمر بالإحسان ثارة يكون للوجوب كالإحسان إلى الوالدين والأرحام بمقدار ما يحصل به البر والصلة والإحسان إلى الضيث بقدر ما يحصل به تراه على ما سبق ذكره وتارة يكون للندب كصدقة التطوع ونحوها وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال لكن لكن إحسان كل شيء بحسبه فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة الإتيان بها على وجه كمال واجباتها فهذا القدر من الإحسان فيها واجب وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب والإحسان في ترك المحرمات الامتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها كما قال تعالى وذروا ظاهر الإتم وباطنه فهذا القدر من الإحسان فيها واجب وأما الإحسان في الصبر على المقدورات فأن يأتي بالصبر عليها على على وجهه من غير تسخط ولا جزا والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب تلاحظون أن الشارح هنا استعمل كلمة القتل بدل الذبح مما يدل أن بين العبارتين تناوب يعني المعهود والأنسب أن يقال والإحسان في ذبح ما يجوز ذبحه بالنسبة للدواب وفي قتل من يجوز قتله بالنسبة للناس لكن خلط بين العبارتين قال الناس والدواب غلب جانب القتل للآدم واستعمله للدواب بالتبع وهذا يعني من ما يجوز في لغة العرب أن تدخل العبارة على الأغلب نعم والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأوحاها من غير زيادة في التعذير فإنه إيلام لا حاجة إليه وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولعله ذكره على سبيل المثال أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال فقال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة والقتلة والذبحة بالكسر أي الهيئة والمعنى أحسن هيئة الذبح وهيئة القتل وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه وقد حكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة وأسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف على العنق قال الله تعالى في حق الكفار فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب وقال تعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق وقد قيل إنه عين الموضع الذي يكون الضرب فيه أسهل على المقتول وهو فوق العظام دون الدماغ ووصى دريد بن الصمة قاتله أن يقتله كذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية تغزو في سبيل الله قال لهم لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وخرج أبو داود وابن ماجة من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعف الناس قتلة أهل الإيمان وخرج أحمد وأبو داود من حديث عمران بن حصين وسامرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المثلة كان ينهى عن المثلة وخرجه البخاري من حديث عبد الله بن يزيل طبعا المثلة معروفة هي تشويه تعذيب وتشويه المقتور سواء قبل القاتل أو بعد قتل كل هذا لا يجوز وليس من قتل أهل الإحسان والإيمان وما يفعله بعض الناس من باب التشفي أو النكاية بالعدو هذا كله خلاف الشرع هذا دليل الجهل والتجاوز وضعف الإيمان وقلة التقوى واليقين وإن كان يحدث من بعض الغيرين والمتدينين إلا أنهم تجاوزوا الشرع تجاوزوا الشرع فهم في ذلك ارتكبوا كبائر الذنوب وأساءوا إلى دينهم وإلى أمتهم نعم وخرجه البخاري من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه, عن أنه نهى عن المثلة وخرج الإمام أحمد من حديث يعلى بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لا تمثلوا بعباده وخرج أيضا من حديث رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مثل بذي روح ثم لم يتب ومثل الله به يوم القيامة واعلم أن القتل المباح يقع على وجهين أحدهما أن يكون قصاصا يجوز التمثيل فيه بالمقتص منه بل يقتل كما قتل فإن كان قد مثل بالمقتول فهل يمثل به كما فعل أم لا يقتل إلا بالسير فيه قولان مشهوران للعلماء أحدهما أنه يفعل به كما فعل وهو قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه وفي الصحيحين عن أنس قال خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي بحجر فجيأ بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قتلك فرفعت رأسها فقال لها في التالثة خلان قتلك فخفضت رأسها فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين الحجرين وفي رواية لهما فأخذ فاعترف وفي رواية لمسلم أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات والقول الثاني لا قود إلا بالسيف وهو قول الثوري وأبي حنيفة ورواية عن أحمد وعن أحمد رواية ثالثة يفعل به كما فعل إلا أن يكون حرقه بالنار أو مثل به فيقتل بالسيف للنهي عن المثلة وعن التحريق بالنار نقلها عنه الأثرم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف فرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف قال أحمد يروى لا قود إلا بالسيف وليس إسناده بجيد وحديث أنس يعني في قتل اليهودي بالحجارة أسند منه وأجود ولو مثل به ثم قتله مثل أن قطع أطرافه ثم قتله فهل يكتفى بقتله ام يصنع به كما صنع فتقطع اطرافه ثم يقتل الا قولين أحدهما يفعل به كما فعل سواء وهو قول ابي حنيفه والشافعي واحمد في احدى الروايتين واسحاق وغيرهم والثاني يكتفى بقتله وهو قول التوري وأحمد في روايه وابي يوسف ومحمد وقال مالك ان فعل ذلك ان فعل ذلك به على سبيل التمثيل والتعذيب فعل به كما فعل وإن لم يكن على هذا الوجه اكتفي بقتله الوجه الثاني أن, الق... أن يكون القتل للكفر إما لكفر أصلي أو لردة عن الإسلام فأكثر العلماء على على كراهة المثلة فيه أيضا وأنه يقتل فيه بالسيف. وقد روي عن طائفة من السلف جواز التمثيل فيه بالتحريق بالنار وغير ذلك كما فعله خالد بن الوليد وغيره وروي عن أبي بكر أنه حرق الفجاءة بالنار وروي أن أم قرفة الفزارية ارتدت في عهد أبي بكر الصديق فأمر بها فشدت ذوائبها في أذناب قلوصين أو فرسين ثم صاحبهما فتقطعت المرأة وأسانيد هذه القصة منقطعة وقد ذكر ابن سعد في طبقاته بغير إسناد أن زيد بن حارثة قتل هذه القتلة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وصح عن علي أنه حرق المرتدين وأنكر ذلك ابن عباس عليه وقيل إنه لم يحرقهم وإنما دخن عليهم حتى ماتوا وقيل إنه قتلهم ثم حرقهم ولا يصح ذلك وروي عنه أنه جاء بمرتد فأمر به فوطئ بالأرجل حتى مات واختار ابن عقيل من أصحابنا جواز القتل بالتمثيل للكفر لا سيما إذا تغلض وحمل النهي عن المثلة على القتل بالقصاص واستدل من أجاز ذلك بحديث العرانيين وقد خرجاه في الصحيحين من حديث أنس أن أناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدق فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا, ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في أثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا وفي رواية ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا وفي رواية وثمرت أعينهم وألق وأؤلق في الحّ استتسقونَ فلا يصطون وفيواية للتررمدي قطع أييدهم وأجلهم من خلال وفي روواية للنسائي وصلبهم وقد اختف الأولماء في جهه في وجه عقوبةها أولاء فمنهم من قال مننفعل ممثلفعلهم تتد وحارب وأخذ المال الصنعَ بهه كما كما صُنع بها أولاء وروي هذا عن طائفة منهم أبو قلابة وهو رواية عن أحمد ومنهم من قال بل هذا يدل على جواز التمثيل بمن تغلضت جرائمه في الجملة وإنما نهي عن التمثيل في القصاص وهو قول ابن عقيل من أصحابنا ومنهم من قال بل نسخ ما فعل بالعرانيين بالنهي عن المثلة ومنهم من قال كان قبل نزول الحدود وآية محاربة ثم نسخ بذلك وهذا قول جماعة منهم الأوزاعي وأبو عبي ومنهم من قال بل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهم إنما كان بآية محاربة ولم ينسخ شيء من ذلك وقالوا إنما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع أيديهم لأنهم أخذوا المال ومن أخذ المال وقتل قطع وقتل وصلب حتما فيقتلوا لقتله في ويقطعوا لأخذه المال يده ورجله من خلاه ويصلب لجمعه بين الجنايتين وهم القتل وأخذوا المال وهذا, وهذا قول الحسن ورواية عن أحمد وإنما سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة كذا خرجه مسلم من حديث أنس وذكر ابن شهاب أنهم قتلوا الراعي ومثلوا به وذكر ابن سعد أنهم قطعوا يده ورجله وغرسوا الشوك في لسانه وعينيه حتى ما وحينئذ فقد يكون قطعهم وسمل أعينهم وتعطيشهم قصاصا وهذا يتخرج على قول من يقول إن المحارب إذا جنى جناية توجب القصاصا استوفيت منه قبل قتله وهذا مذهب أحمد لكن هل هل يستوفى منه تحتما من كقتله أم على وجه القصاص فيسقط بعفو الولي على روايتين عنه ولكن رواية التلمذي أن قطعهم من خلاف يدل على أن قطعهم للمحاربة إلا أن يكونوا قد قطعوا يد الراعي ورجله من خلاف والله أعلم أحسنت نقف عند هذا طبعا هذا الخلاف فيما كان له سبب يعني بمعنى إما أن يكون قصاص أو لعقوبة أو لجرائم مغللة ومع ذلك فإن هذه هذه المسألة محكومة بقواعد ثبتت بنصوص أخرى الأصل, الأصل عدم جواز التنثيل وعدم جواز الـ الـ ما يزيد عن القتل ما لم يكون لذلك مبرر بقضاء شرعي وسلطان يحكم شرع الله عز وجل بقضاء الآن في عصرنا هذا هذه الأحكام لا تتم إلا من خلال القضاء الشرعي لا يكون بها أفراد وليست مسندة إلى أهل حسبة ولا يجوز أن يقوم بمثل هذه العقوبات على الوجه الشرعي المعتبر عند المجتهدين إلا بموجب أحكام تصدر من قبل من فوض من قبل الدولة وهم القضاة أو اللجان القضائية التي تشكل لمثل هذه العقوبات بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما نبغي لجلال وجهه عظيم السلطانة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 قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أذن في التحريق بالنار ثم نهى عنه كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدت أموهما فاقتلوهما وفيها أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل ولأول ذلك اعترض ابن عباس رضي الله عنه على ما فعله علينا ابي طالب في تحريق الرافضه بالنار نعم وخرج الامام احمد وابو داوود والنسائي, والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل قد حرقت قد احرقت فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل وقد حرق خالد جماعة في الردة وروي عن طائفة من الصحابة تحريق من عمل عمل قوم لوط وروي عن علي أنه أشار على أبي بكر أن يقتله ثم يحرقه بالنار واستحسن ذلك إسحاق بن راهوية لألا يكون تعذيبا بالنار وفي مسند الإمام أحمد أن عليا لما ضربه ابن ملجم قال افعلوا به كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل برجل أراد قتله قال اقتلوه ثم حرقوه وأكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام وقال إبراهيم النخعي تحريق العقرب بالنار مثله ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار وقال أحمد لا يشوى السمك في النار وهو حي وقال الجراد أهوا لأنه لا دم له وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صبر البهائم وهو أن تحبس البهيمة ثم تضرب, ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت ففي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم وفيهما أيضا عن ابن عمر رضي الله, عنه رضي الله عنهما أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها فقال ابن عمر من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا وخرج مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا والغرض هو الذي يرمى فيه باستهام وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن الرمية أن ترمى الدابة ثم تؤكل ولكن تذبح ثم ليرموا إن شاءوا وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان القتل والذبح وأمر أن تحدى الشفرة وأن تراحى الذبيحة يشير إلى أن الذبح بالآلة الحادة يريح الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها وعلى الحال فيما يتعلق هنا بمثلة المثلة أو التمثيل التمثيل يعني تمثيل بالإنسان أو بالحيوان أو ومثلة التحريف الراجح وما يبدو من سياقات النصوص وأفعال سلف الأمة أنه لا يجوز ذلك إلا بحد شرعي منصوص عليه مثل حد الحرابة حد الحرابة نص في كتاب الله عز وجل وأن حدث من بعض صور المثلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأو أمر بالتحريق من نار أن ذلك منسوخ هذا الذي يتوجه إليه تتوجه إليه لدلة وما فعله الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أن أنهم أو أن بعضهم لم تبلغه أحاديث تحريم التحريق بالناء ولهذا شواهد تدل على ذلك منها أنهم أي الذين حدث منهم تحريق كما حدث من خالد إن صح من الوليد في حرب الردة وما حدث من علي في تحريق الرافضة أنه أنكر من بقية الصحابة الذين بلغهم الحديث فلم يعد العمل فيه مستقيم فلذا ينبغي التنبؤ لهذا الأمر لأنه يحتاج لمزيد تأصيل لكن هذا الذي يظهر لي من جملة الأدلة ومن آراء سلف الأمة نعم وخرج الإمام أحمد وابن ماجة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز يعني فليسرع الذبح وقال الشفار الشفار السككين وما في حكمها الألات التي يذبح بها تسمى شفرة نعم قد ورد الأمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحها وخرج ابن ماجة من حديث أبي سعيد الفدري رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يجر شاتا بأذنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع أذنها وخذ بسالفتها والسالفة مقدم العنق وخرج الخلال والطبراني من حديث عكلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر الرسول الله صلى الله عليه وسلم برجل واضع رجله على صفحة شات وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها فقال أفلا قبل هذا تريد أن تميتها موتات وقد عن عكرمة مرسلا خرجه عبد الرزاق وغيره وفيه زيادة هل لا حدثت شفرتك قبل أن تضجعها وقال الإمام أحمد تقاد إلى الذبح قودا رفيقا وتوارى السكين عنها ولا تظهر السكين إلا عند الذبح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أن توار الشفار وقال ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم أنها تعرف ربها وتعرف أنها تموت وقال يروى عن ابن سابط أنه قال إن البهائم جبلت على كل شيء إلا على أنها تعرف ربها وتخاف الموت وقد ورد الأمر بقطع الأوداج عند الذبح كما خرج أبو داود من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه, أنه نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فتقطع الجلب, فتقطع الجلب ولا تفر الأوداج وخرجه ابن حبان في صحيحه وعنده قال عكرمة كانوا, كانوا يقطعون منها الشيء اليسير ثم يدعونها حتى تموت ولا يقطعون الودج فنهى عن ذلك نعم هذا تعتبر ميتة تعتبر ميتة يعني لا يتم الذبح مجرد قطع الجد والتنمية الجد فاليها أقرب إلى الموقوذة لأنه لا بد من قطع العروق الأوداج العروق الكبرى التي تضخ الدم من القلب فينفصل الدم عن الراس من القلب فإن يكون الموت موت طبيعي وهذا قد يقع من بعض المتساهلين من الذين يمارسون الذبح في المجازر وقد لاحظ هذا بعض المعنيين ولذلك ينبغي أن يهتم الناس برقابة وبالتأكد من ذبح الذين يكلفون بالذبح من قبل البلديات وغيرهم بعضهم من العجلة مجرد من يثعب والدم من غير عق يترك الذبيحة ترفس حتى تموت ميتة غير شرعية فتكون الميتة المحرمة نعم وروا عبد الرزاق في كتابه عن محمد بن راشد عن الوضين بن عطا قال إن, إن جزارا فتح بابا على شات ليذبحها فانفلتت منه حتى جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعها فأخذ يسحبها برجلها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصبري لأمر الله وأنت يا جزار فسقها إلى الموت سوقا رفيقا وبإسناده عن ابن سيرين أن عمر رضي الله عنه رآ رجلا يسحب شاتا برجلها ليذبحها فقال له ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا وروا محمد بن زياد أن ابن عمر رضي الله عنهما رآ قصابا يجر شاه فقال سقها إلى الموت سوقا جميلا فأخرج القصاب شفرته فقال ما أسوقها سوقا جميلة وأنا أريد أن أذبحها الساعة فقال سوقها سوقا جميلة وفي مسند الإمام أحمد عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والشاه ان رحمته ا رحمك الله والشاهه ان رحمته ا الله وقال مطرف بن عبد الله إن الله لا يرحم برحمه العصور وقال نوفل البكالي ان رجلا ذبح ان رجلا ذبح عجولا بين يدي امه فقبل عجولا عج هذا هي كما هي في في قواميس اللغة وهي من الكلمه الغريبه في تصريفها لكن هكذا وردت عجولا وهو ابن البقرة عندما قبل أن يتم السنة يسمى عجل وعجول وإذا بلغ السنة يسمى بالمخاض والسنتين يسمى باللبول نعم إن رجلا ذبح عجولا بين يدي أمه فخبل فبينما هو تحت شجرة فيها وكر فيها فرخ فيه فرخ فوقع الفرخ إلى الأرض فرحمه فأعاده في مكانه فرد الله إليه قوته قدروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تولها والدة عن ولدها وهو عام في بني آدم وغيرهم وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرع فقال هو حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتوله ناقتك والمعنى أن ولد الناقة إذا ذبح وهو صغير عند ولادته لم ينتفع بلحمه وتضرر صاحبه بانقطاع لبن ناقته فتكفئ إناءه وهو المحلب الذي تحلب فيه الناقة وتوله الناقة على ولدها بفقدها إياه نعم طيب نعود إلى موضوع الذبح في جملته وهذا فيه تأصيل مسألة حكم الإسلام في التعامل مع الإنسان والحيوان وأنما يثور من شبهات حول أن الإسلام دين العنف هذه كلها تبطل أمام مثل هذه النصوص وأمام المنهج الذي عليه سلف الأمة وما يحدث من بعض افراد الأمة ما يحدث من بعض افراد الأمة الذين يجتهدون عن خطأ أو بعض الزلات العلماء في مثل هذه الأمور ليس هو المنهج فإذا كان الأمر كما رأيتم في وجوب الرفق بالحيوان سواء ما يذبح حلال أو ما لم يذبح حلال أو حتى ما لا يحل مثل النمل وغيره أنه لا يحرق ولا يقتل بمثله وغير ذلك فإن امر الإنسان من باب أو لا من باب أو لا الأمر الثاني أيضا لا يزال الأمر في خلط عندي وهذا أظنكم تنبهتم له في مسألة التفريق بين العجل والعجول وهو من وهو ابن البقرة وبين أسماء ابناء الناقة وقد ذكرها هنا في سنة بن عن الفرع وهو الابن ابن الناقة قبل أن يبلغ سنة فإذا بلغ سنة يكون بالمخار أو باللبون وعلى هذا فإن هذه التسميات قد يكون بينها تداخل لكن هذا هو المشهور هذا هو المشهور فلا شك أنه العرب تسمي ابن البقرة عجل ولا يسمى ابن الناقة عجل وأن هذه الأوصاف أي أوصاف الحيوانات في مراحل عمرها لكل فئة بحسب ما عند العرب ولذلك تعلقت الأحكام الشرعية وإحكام الزكاة وغيرها بهذه المساميات على سبيل التحديد في فرض الزكاة فضرب أنا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى عن أبي ذر ومعال بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن في بعض النسخ حسن صحيح هذا الحديث خرجه الترمذي من رواية سفيان الثوري عن حبيب ابن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شبيب عن أبي ذر وخرجه أيضا بهذا الإسناد عن ميمون عن معاد وذكر, وذكر عن شيخه محمود بن غيران أنه قال حديث أبي ذر أصح فهذا الحديث قد اختلف في إسناده وقيل فيها أبيب عن ميمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بذلك مرسلا ورجح الدار قطني هذا المرسل على الحال الشيخ الآن سيذكر يعني كلام مطول حول سند الحديث لكن وهذا أمر مهم يحتاج طلاب العلم دائما كون سند الحديث فيه كلام قد يصل لدرجة الحسن هذا لا يعني أن مفردات المتن ليست صحيحة فإن مفردات المتن صحت في أحاديث أخرى كثيرة لأن هذا الحديث يتضمن ثلاثة أمور هي أصول كبرى من أصول هذا الدين الأمر الأول قوله اتق الله حيثما كنت وهذا جهت وردت بنصوص وهو من ثوابت الشريعة الأمر بتقوى الله على هذا النحو حيث ما كنت أي رقابة الله في أي مكان وأي زماء هذه ثابتة بالنصوص قطعية بل هي مقتضى الدين الأمر بتقوى الله عز وجل والمسألة الثانية اتباع السيئة الـ الـ الـ السيئة الحسنة أيضا هذا اقتضى فقوات عن نصوص أخرى وهي مقتضى معنى التوبة والاستغفار وعمل الخيرات التي تمحو الذنوب الحسنات التي تمحو الذنوب هذا أيضا جاءت به قواطع النصوص كذلك الفقرة الثالثة وخالق الناس بخلق حسن هذا أيضا جاءت به قواطع النصوص إذن كلام أهل العلم أحيانا على سند حديث لا يعني أن مفردات المتن يكون فيها كلام سواء هذا الحديث أو غيره في أحاديث كثيرة مرة وأحاديث ستأتي نجد أنه قد يكون في أساندها كلام وربما كل الطرق لا تصح لكن ومع ذلك يبقى الحديث في مفرداته أو بعض مفرداته في المتن ما دلت عليه نصوص أخرى وهذا منهج عند السلف لأن السلف حياتي أحياناً يأترون بدليل قد يصح عند المستدل العالم المستدل لكن لا يصح عند آخرين أو لا يرتقي إلى درجة لكن قد يكون حسن أو حياناً ضعيف وحينما يريد أن هذا الدليل لا يعني أنه هو الدليل الوحيد على الأمر الذي يستدلون عليه خاصة إذا كان يتعلق بالأصول والثوابت نعم. فهذا الحديث قد اختلف به سناده وقيل فيه عن حبيب عن ميمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بذلك مرسلا ورجح الدار هذا المرسل وقد حسن الترمذي هذا الحديث وما وقع في بعض النسخ من تصحيحه فبعيد ولكن الحاكم خرجه وقال صحيحا على شرط الشيخين وهو واهم من وجهين أحدهما أن ميمون بن أبي شبيب ويقال ابن شبيب لم يخرج له البخاري في صحيح شيئا ولا مسلم إلا في مقدمة كتابه حديثا عن المغيرة بن شعبة والثاني أن ميمون بن أبي شبيب لم يصح سماعه من أحد من الصحابة قال الفلاس ليس في شيء بالروايات عن الصحابة سمعت ولم أخبر أن أحدا يزعم أنه سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو حاتم الرازي روايته عن أبي ذر عائشة غير متصلة وقال أبو داود لم يدرك عائشة ولم يرى علي وحينئذ فلم يدرك معاذا بطريق الأولى ورأيه البخاري وشيخه علي بن المديني وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم أن الحديث لا يتصل إلا بصحة اللقي وكلام الإمام أحمد يدل على ذلك ونص عليه الشافعي في الرسالة وهذا كله خلاف رأي مسلم رحمه الله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى بهذه الوصية معاذا وأبى ذر من وجوه أخر وخرج البزار من حديث ابن ذهيعة عن أبي الزبير عن أبي الطفيد عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قوم فقال يا رسول الله أوصني قال أفشي السلام وابذل الم... الطعام واستحي من الله استحياء رجل ذا هيئة من أهلك وإذا, س... وإذا أسأت فأحسن وليحسن خلق كما استطع طبعا هذا الحديث يعني وإن كان فيه إضاء كلام إلا أنه يؤيد بعض ما ورد في النص السابق يعني أفشي السلام هذا من مخالقة الناس بالخلق الحسن وبذل الطعام كذلك والاستحياء من الله من تقوى الله الاستحياء من الله هو أعظم من أعظم بواعث التقوى وكذلك إذا أسأت فأحسن هي تأييد لمحوة السيئة بالحسنة وليحسن خلقك ما استطعت أيضا هذا مخالقة في الناس بخلق حسن وخرج الطبراني والحاكم من حديث عبد الله بن عمر بن العاص أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال يا رسول الله أوصني قال عبد الله ولا تشرك بني شيئا قال يا رسول الله زدني قال إذا أسأت فأحسن قال يا رسول الله زدني قال استقم والتحسن خلقك وخرج الإمام أحمد من حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وصي كبي الله في سر امرك وعلانيه وإذا أسأت اسات فاحسن ولا تسالن احدا شيئا وان سقف صوتك ولا تقبض امانه ولا تقضي بين اثنين وخرج ايضا من وجه اخر وخر وخرج ايضا من وجه عن ابي ذر قال قلت يا رسول الله علمني عملا يقربني من الجنه ويباعدني من النار قال اذا عملت سيئه فاعمل حسنه فانها عشر امثالها قال قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله قال هي أحسن الحسنات وخرج ابن عبد البر في التمهيد في إسناد فيه نظر عن آنس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال يا معاذ اتق الله وخالق الناس بخلق حسن وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة فقال قلت يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات قال هي من أكبر الحسنات وقد رويت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ من, من حديث ابن عمر وغيره بسياق مطول من وجوه فيها ضعف ويدخل في هذا المعنى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل ما أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق خرجوا الإمام أحمد وابن ماجة والترمذي وصححة وابن حبان في صحيحة فهذه الوصية وصية أظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده فإن حق الله على عباد أن يتقوا حق تقاته والتقوى وصية الله للأولين والآخرين قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه من. فتقوى العبد لربه ان يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقایه وقایه تقيه من ذلك وهو فعل طاعه واجتناب معاصي وتاره تضاف التقوى الى اسم الله عز وجل كقوله تعالى واتقوا الله الذي اليه تحشرون وقوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فإذا أضيفت التقوى إليه سبحانه وتعالى فالمعنى اتقوا سخطه وغضبه وهو أعظم ما يتقى وعن ذلك ينشئ عقابه الدنيوي والأخروي قال تعالى ويحذركم الله نفسه وقال تعالى وهو التقوى وأهل المغفرة فهو سبحانه أهل, أهل أن يخشى ويهاب ويجل ويعظم في صدور عباده حتى يعبدوه ويطيعوه لما يستحقه من الإجلال والإكرام والصفات الكبرياء والعظمة وقوة البطش وشدة البأس وفي الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة قال قال الله تعالى أنا أهل أن أتقى فمن اتقاني فلم يجعل, معي فلم يجعل معي إلها آخر فأنا أهل أن أغفر له وتارة تضاف التقوى إلى عقاب الله وإلى مكانه كالنار أو إلى زمانه كيوم القيامة كما قال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات وهو أعلى درجات التقوى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 وأولئك هم المتقون قال معاذ بن جبل بناد يوم القيامة أين المتقون فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستطر قالوا له, قالوا له من المتقون قال قوم اتقوا الشركة وعبادة الأوثان وأخلصوا لله بالعبادة وقال ابن عباس المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به وقال الحسن المتقون اتقوا ما حرم عليهم وأدوا ما افترض عليهم وقال عمر بن عبد العزيز ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط, والتخليط فهي بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير وقال طلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله وعن أبي الدرداء قال تمام التقوى أن يتقلها يتقل العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما يكون حجابا بينه وبين الحرام فإن الله قد بين للعباد الذين يصيرهم إليه فقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله ولا شيئا من الشر أن تتقيه وقال الحسن ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام وقال الثوري إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقاه وقال الم... من باب قصده ال... ما لا يتقاه يعني تركوا المشتبهات اتقوا ما لا يتقاه يعني تركوا المشتبهات ما لا نجزم باتقائه لكن خوفا من الوقوع في الممنوع نعم. وقال موسى بن أعين المتقون تنزه عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام فسماهم الله متقين وقد سبق حديث لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدعى ما لا بأس به حذراً مما به بأس وحديث من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه وقال ميمون بن مهران المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه وقال ابن مسعود في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته قال أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر وخرجوا الحاكم مرفوعا والموقوف أصح وشكره يدخل في جميع فعل الطاعات ومعنى ذكره فلا ينسى ذكر العبد بقلبه لأوامر الله في حركاته وسكناته وكلماته فيمتثلها ولنواهي في ذلك كله فيجتنبها وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات كما قال أبو هريرة وسئل عن التقوى فقال هل أخذت طريقا ذا شوك قال نعم قال فكيف, قال فكيف صنعت قال إذا رأيت, إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه قال ذاك التقوى وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال خل الذنوب, الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى واصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي قال عون بن عبد الله تمام التقوى أن تبتغي علم ما لم يعلم منها إلى علم ما علم منها وذكر معروف الكرخي عن بكر بن خنيس قال كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي ثم قال معروف إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة فلم تغض بصرك وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة إذا رأيت أمتي قد اختلفت فاعمد إلى سيفك فاضرب به أحدا ثم قال معروف ومجلس هذا لعله كان ينبغي له لنا أن نتقيه ثم قال ومجيئكم معي من المسيحة هنا كان ينبغي لنا أن نتقيه أليس جاء في الحديث إنه فتنة للمتبوع مذلة للتابع يعني مش الناس خلف الرجل وفي الجملة فالتقوى هي وصية الله لجميع خلقه في الجملة التقوى جماعة التقوى حسب ما قرأنا ورأينا كلام السلف في تفسير نصوص التأمر بالتقوى نستطيع أن نقول جماعة التقوى الرجاء والخوف والخشية التي ينتج عنها رقابة الله عز وجل الجمع بين الرجاء والخوف والخشية التي ينفج عنها الرقابة لله عز وجل والتي ثمرتها الحرص على فعل ما يرضي الله وتجنب ما يسخطه الحرص على فعل ما يرضي الله عز وجل وتجنب ما يسخطه غلب جانب تسميتها تقوى لأن الناس وقوعهم في المحضور أكثر من تقصيرهم أقصد المسلمين وقوعهم في المحظور غالبا أكثر من تقصيرهم في الواجه على جهة العموم لو نظرنا أن أكثر تجاوزات بني آدم وسيئاتهم والأسباب التي تدخلهم بالنار هي الوقوع في المعاصي والمنهيات ولذلك ذكر قبل قليل مسألة التخليط أن ناسقمون بالطاعات والعبادات لكن يخلطون كم من إنسان تجده ظاهره الصلاح وهو صالح من إن شاء الله لكنه يقع منه تخليط في مسألة تعامل مع الخلق تعامل مع الناس قد يكون عنده شيئا من وقوع في الكبائل الغيبة والنميمة والحسد والقطيعة ويتكثر في الناس ونظرا لأن أكثر ما يقع في الناس من مخالفة الشرع هو ارتكاب المحذورات فلذلك صار الأمر بالتقوى يعني هو الأصل اتقاء غضب الله التقوى اتقاء ما يغضب الله اتقاء غضب الله واتقاء عذاب الله الذي هو النار ولذلك أحسن المؤلف شارح ابن رجل حينما صنف التقوى إلى نوعين تقوى الله مباشرة أن تجعل بينك وبين غضب الله وسخط وقايا والنوع الثاني الوقاية من عذاب الله ومن النقر فأحيانا تسند التقوى إلى التقوى الله ما زالتنا ويقول الله وأحيانا تسند إلى نتيجة الوقوع في ما يغضي, فيما يغضي وهي يقال اتقوا النار اتقوا عذاب الله اتقوا مقت الله والثانية نتيجة للأولى الثانية نتيجة للأولى نعم وفي الجملة فالتقوى هي وصية الله لجميع خلقه ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ولما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم النحر وصل الناس بتقوى الله وبالسمع والطاعة لأئمتهم ولما وعظ الناس وقالوا له كأنها موعظة مودع فأوصناه قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وفي حديث أبي ذر الطويل الذي خرج ابن حبان وغيره قلت يا رسول الله أوصني قال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال قلت يا رسول الله أوصني قال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام وخرجه غيره ولفظه قال عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير وفي الترمذي عن يزيد بن سلمة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا فأخاف أن ينسيني أوله آخره فحدثني بكلمة تكون جماعا قال اتق الله فيما تعلم ولم يزل السلف الصالح يتواصون بها كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في خطبتي أما بعد فأني أوصيكم بتقوى الله وأن تسنوا عليه بما هو أهله وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة وتجمعوا الإلحاف بالمسألة فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهله وأهل بيته فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ولما حبارته الوفاة هذه الوصية تتضمن قواعد هامة لدعاة خاصة خطباء المساجد لأن هذه القواعد تجمع كل ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم فهذه عبارة عن قواعد ثوابت عبارة عن أسس لخطام الناس والدعوة لله عز وجل خاصة في خطب الجمعة هنا قال إني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما أهله يعني الثناء على الله عز وجل سوصيها بتقوى الله والثناء على الله عز وجل وقد تسبق هذه تلك لأن الأليق والأسلف حيانا لا يقصدون الترتيب يقصدون الأهمية لكن من حيث الترتيب الأولى أن الذي يتكلم سواء في خطبها وغيرها ويحادث الناس في أمر الدعوة أن يبدأ كلامه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يثني بالوصية بتقوى الله بأي صيغة تكون لأن أحيانا يتضمن الخطاب للناس يتضمن خطاب الناس عند الوصية بتقوى الله تفصيلات هي حوافز ويعني ودوافع إلى التقوى تقوى الله عز وجل ثم قال القاعدة الثالثة أو الأصل الثالث الخلط بين الرغبة والرهد أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي لتسجيلات الراية الإسلامية الريام هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته